الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في فِي ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أو جن بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُمْ وَالطَّيِّقُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيحَ غُدُوهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَأَسَلَّنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا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 أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ اكلوا من رزق ربكم واشكوله بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذالك جزئناه بما كفوا وهل نجازي إلا الكفور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 وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستخرون عنه ساعة لا تستخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن آمن بهذا القرآن ولا بالذي بين وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لِلْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ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 وقال الذين استضعفوا الذين استكفروا بالمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أوداد وأسر مدام لما رأوا العذاب في أعناق الذين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 دنجكم بالتي تقربكم عن دنازل الفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن يا رَبِّ ابْسُطْ رِزْقًا لِمَنْ عَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم فاليوم لا يملك بعضكم ببعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أي يصدكم يريد أي يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَنَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا قُلْ إِنَّمَا يعِظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ مَثْنَى وَفُرَادَى مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَعَ صَاحِبِكُمْ مِنْ جِنٍّ إِنْ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ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 ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ يَسْعَوْنَ فَلَا فَوْتَ وَآخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ